عامل العظمة عامل للناس كلها أزمة واحتاروا جماله ده يطلع عقيد عامل ضجة والقلب مع مليون حجة لو سبني ورح له وسلم ليك عامل عزم عامل للناس كلها أزمة واحتاروا جماله ده يطلع عقيد Μέχρι حاطت نفسه في مكان ما في وش حد نفسه ولا يقدر حد يقرب لي سايب بصمة في قلب كل اللي حاطت نفسه ويا بختو جد اللي فوز فيه حاطت نفسه في مكان ما في وش حد نفسه ولا يقدر حد يقرب لي سايب بصمة في قلب كل اللي